أحد الأسئلة أيضاً وصلنا بالفاكس ريان النشان سأل بالنسبة لإنتشار اليوم أشريطك في السوق فيها الإقاع تكون مصحوب الطبول والدفوف بعض الأصوات الشبيهة بالموسيقى يسأل حكم سمع هذه الأشريطة وهي تخرج بصورة تناشيد ولكن بها إقاعات شبيهة بالموسيقى وأيضاً يتدخل فيها الحاسب أيضاً إذا كانت هذه الأناشيد مصحوبة بآلات عزف سواء كانت آلات عزف تقليدية عودة وطبل أو, أو ما شابه ذلك أو آلات عزفة حديثة باستعمال الأجهزة التي تصدر أصوات الموسيقى فإنه لا يجوز استماعها وهي من جملة الأغاني التي جاءت النصوص بتحريمها وهو وحكي الإجماع على أنها لا تجوز. ف كونها تسمى بأناشيد أو تصدرها مؤسسات اسلامية أو ما شابه ذلك هذا لا يصيرها حلال حلالا العبرة بحقيقة الأمر لا بالجهة المصدرة له أو بالمنشد الذي أنشدها فينبغي التنبه لهذا ولا شك إن كثير من الأناشيد الموجودة الآن حصل فيها توسع كبير في مسألة الغناء وت وآلات العزف لكنها بطرق ملتوية.